بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحابه من اهتدى بهدى لدرسي أصلي سنة إمام أحمدى قيشتنا والجنة والنار مخلوقتان واتبهاشتو جهنم هردو كخواه درستي كردون هن بونيان هيا لكونوا هن تا إستا اوان جهنم وكان دقل أهلي كنيا بوية مجلة أصلي سنة نسراوة يأتي ببابتك ببابت عقائدية دوهم إج أهل بدع تيان كردوا ها أهل أهل بدع هن كواتيان نخير نيا وجود نيا بهاشتو جهنم استوجود نيا لبرب يزنكا واشتروج قيامة نهاتو جامعي محمد والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاشتو جهنم خوادر السكر دوني استبوني عن هيا وكله پیغمبر وارد بصلی الله وسلم كفرميت دخلت الجنه فرات قصرا تشمنا وبهشت القصركم بني كما حديثك ورات الكوثر هل وها كوثر بني كانه لك لبشت وطلعت في الجنه فرات وطلعت في, فرأيت وطلعت في فرأيت أكثر أهلها كذا يعني تشمنا وبهشت تبع شمل زاربي خالككي شي بو الحديث قال فريد بو في الجنه فرات اكثر اهل هكذا زربي خلقك ايها ابو مثل فقراء ومساكين وانا وهن واطلعت في النار فرات كذا وكذا يعني جهنم تشبيني اما أم حديثان الدلاله التي كان لابونيا كان كقال النبيه موجود نبيه في نبي رمضان شو يناقشوا بينه فمن زعم انهما لم تخلق فهو مكذب بالقران واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احسب يؤمن بالجنة والنار او يكبل بل نخر ايش تاع خلق نكراون امانه بمئات يعني قال القران بازك كافر ما اعدت اعدت للكافر باس اقرم بوكا ونيا قالوا ما ذكرها وهروها او حديث ثاني كبيغمر صلى الله عليه وسلم باس كلك يا سبع اسماء قال اويك بروينه بويك خلق نكراون امانه روايه خلق كانبي هو مكذبه تب روايه ايت حديثانا وهروها ولا احسب يؤمن بالجنه والنار انا بروي انا كم غمانه ماي كام بروي بقو جهنم نبي غمانه ميلوي جهنم هذه الاخره ا شارع على وجود الجنه والنار الان واتبون بباش اتجه جهنم است هذه مساله يخالف بها المعتزله كان اني بروي بينيا كان ني استحاليا لكن بروي باصلي كان يا معتزل كانا ومن ماثى لهم أواني بها أواني أوانا يقولون الجنة والنار لا داعية لهم الآن ما دام الناس في الدنيا والله بحشت جهنم بيوزناك يستطيع أن إنسان للدنيا وإنما الحاجة إليه ما تكون في الآخرة في استيمان بحشت جهنم لآخرتها يستطيع أن نهاتها ولذلك فإنهما ليستا موجودتين الآن يستموجودنين وإنما توجد يوم القيامة لعدم الحاجة إليها الآن روشي قيامة دبيتك يستطيع أن تكون وهذا قول باطل خاطئ ويدل على بطلانه امور ام قول اش غلطه باطل لا برويت شانشتيك دلاله لبطليه ام قوله هي كم الشيء النصوص الشرعيه تدل على ان الجنة والنار الان موجودتان وقد مثل المؤلف لهذه الأدلة بامثله ثاني ظل النصوص الشرعيه ما هي كبهشت جهنم هي ومؤلفه كمالي الثاني ان الجنه والنار لهما حاجه لها. حاجته الان يعني هردوكان استابيرس من بي هي في قبره تنفخ له فتفتح له نافذه في قبره الى الجنه او الى النار يعني اوكاسيكات قبره مقبور مردوكيكاشتا قبره تشيبو اكريتاو درغاي بوكريتاو لقبركابو بهشتي ابوجان الحديث مان هيله سرويا انه بالحديث كما فهم لي جاء في الحديث اذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغدات والعشي اجل إنسان مرت اتبعانيان اواران دائما بحشت جهنمي بشا ندره ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه ان كان من اهل النار, فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه يعني شيء يعني بيوترى ام شو انا قلت تتارجى قيامه كاتبون قبري جهنمي ثم إن من مات يصعد بروحه فيرى مكانه من الجنة والنار بحشان ما الحديث معناه ككسك أمره أو الروحي بارزكريتاوه يا مكاني خويلو كاتابيني لبهشت جهنم والأنبياء تصعد أرواحهم فتكون في الجنة بغمراً عليهم الصلاة والسلام أرواحي بارزكريتو أجتبهشتاوه والشهداء تكون في حواصلة في الجنة الروحي شهدكاني جهتكيوه حواصل عني هناو هناوي تيرتاري بهشت ونحي ذلك مما ورد في النصوص فأهل القبور في قبورهم يتنعمون في الجنة أو يعذبون في النار حتى أهل القبور لنا قبركان يانا يان لنعيمي بهاشتان يانا لكوان يان لجحيمان خوابنامان بها واتا تعزي بدرين ياخد خواي قولا رحميا بيكا لنعيمي بهاشتان بيأدا كواتبوني هي قال قائلون أقر كيف يعذبون في قبورهم وهي تحت الأرض شنو يعني, يعني او قبره أو, او مقبوره او, أو مردو خش يغورغري وكيف يدخلون الجنه وتاتيهم من نعيمها وهم في القبور تش جواب يعني عقليا بيقول لك لنا قبرك وكايم يزنبي لنا غوركا باش تيجي فنقول هذا إذا لم يدرك عقلك فلا يصع أن ترد به النصوص تعقلتنا تو ابر النصيبي الرد مكراوا اما النص معناها حتشي بيوزده بمسائل غيبيه او تسليمي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 أو, او فقد يثبت ذلك إن عجزت عقولنا عن إدراكه فقد يثبت ذلك وإن عجزت عقولنا عن إدراكه يعني أوش تسابد بباد عقلي توش نتواني بي بي بره فالعقل قد يعجز عن أشياء وعن إدراكها لكن ذلك الأدل على إبطاليا عقل زوجة شد ناب ورناقلي مثلا ناشي بعقلته زوج شدته لدنيا ششدنا بها وقد ذكرنا نماذج من امور كان يظن الناس بيقول من مستحيلة مستحيله لا يمكن أن تحصل ولكات يقول شرح عباس ماكد غريبتان بيوتمان هندشته هي حل دنيا عقلتني بري كشي استك هي فلقلت لجدك قال قلت بابير بوتا كاتخ يقول إن حديدة ستطير في الهواء ويركب الناس فيها حديده مقصد التائر يعني قال اسنيبر اسنيب عثمان وبر خلق سؤال يبلم صارت بوجه بي لهره بوته عقلي نفري هي تشمتي هذا خلق بس اسنيكه بالرو يعني سبب هي مؤاسانه اشت جياتي خو يعني صصال من المحالات الله من المحالات والعقل يرده يعني او عقل ردي كده فكيف وقد ركبت فيها وفي يومك يعني سخلص هذه تعال ملائتو هي ز احمد نيا بس بيستر ز لمن في عصرك بامور لا يكتشفها الناس الان لا الناس اجى توي سبا هند العصر خود هند يكشط باز خلق كشف ناكر الا بعد زمانا لكان ذلك داعي الى تكذيبه يعني هند الشد اي ثانيه بس فكره هيك بيا توبله او هاي او هاي خلق لشتوانيا بيعيش اقول تعالى ركيز وكوك واش ثاني قاعد يقولك بلاي وتقول ان العقل يرد ذلك تجول لا او عقل رديكات وكاتب عقل مخربان برباتشي برام رد نصص. النصوص رد النصوص يبقى يعني كانوا يعني الاخواراء علاقه لتحريف عقيدته امام تحريف العقيده كباس كردوا الله والجنه والنار مخلوقه بهشتو اغير هر دچن خلق کراون بونيان هي لا تفنيان لا تفنيان ابدا ولا تبدان لنا ناس بهشوان عبادناك لنا اونبلينامي نرج بسريان نمان يابسريان اشيواني بلكه حتى حتى شامينه جمع نقطيه هذو چهلي بدايه يعني هي الاهلي بدايه الثانيه دو اي ابي هيلي بي قال بدايه كات خويك ابي الرج قامت حتى دون اقتباس كد طحي الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق بيجو ي مدرسك خويا وخلق لهما اهله حتى خلق شي بانا او فشان الله فان الله خلق الجنه والنار قبل الخلق وخلق لهما فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه خويا تعالى كسانك شي بدرسك او بهشت فضل احسان اخواتي ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه هركسي تشبوا غير بالرواب خا يغره نصيتي بواغر اما بعدالاتي خوت يعني تو تصور ماكك اخوا لا والله والعياذ بالله ظلمي لو خالك كل دوت شو نشتهي حاجه انا كدو ناي باش تجو جهنمي دنا خا كل قدر امامي في او نقطه يا اخوا ظلمناك جلوا علا ام نقطه بخنا برشا يا خوتي هي كم هر شيء بخاته باش بفضل خواتي حاجه تبقى بعد لخواتي اما اللي بين وخلق لهما علا فمن شاء منهم الى الجنه فذلهم شاء منهم الى النار عدل منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له اما هم او ايشاكه في الخيوله العلم ازلي خيوله ازاني كما تشك ابو بسر ونخشاره دا وجه قال الشارح شارح ابن العز عليه الماء وتيتي على, على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان اهل السنه جماعه متفق لا أغر سر اغرو الاسته ولم يزل على ذلك اهل السنه حتى استشله سراون حتى نبغد نبغ يعني شيء يعني برزت ظهرت يعني داركوت كسان داركوتن لاهل بدع من المعتزله والقدرية فانكر ذلك انكار او انكار كان استنياء جابو يدام انسان لا اهل السنه ابروا لا قال بدع قال على اليروا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين